يلَم م يَدج في الأض وَماَا يَخجُ مَنْهَا وَمَا يَزِد مِنَ السَّماءِ وَمَا يَعْنزُ فيَا وَو الرَّحيم الغَفُون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَنَا وَرَبِّي لَتَعْتِينَكُمْ عَالِبُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنُهُ مِتْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أأَصْغَرُ مِن ذَكَ وَل أَكبرَر إَِّا فيكِتَ بِبِ لجز الذي لجز الذيَ آمَنُ وَعمِل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 وَيَرَى الَّذِي نَأُوتُ الْعَلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي وَيَهْدِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا لَكُم مِّنَ الرُّسُلِ يُنَبِّئُكُم إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّمَا مُزَّقٌ إِنَّكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَتَأْمُرُونَ عَلَى كذباً أنبهي جنة بل للذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال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 ان في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آنتنا هدى ود من فضلي جبال اوبي معظ والطين وألنا له الحديد أنه منسى بغاة وقدر في الصرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيْحَ غُدُبُّهَا شَهْرٌ وَمَرَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطِرِ وَمِنَ الْزِنِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ومن يزر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفاء وجي فان كن جمالي وقدور آل داوود شكرا وقليل من عباد يشكوا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا آتَانِهِمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ الدَّابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المغيب لقد كان لسبأ في جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأردوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين ذواتين أكل خمط وأثل وشيء صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ضَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالَيَا وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلنا لهم احاوا ديت ومزقناهم كل ممزق ان في ذاك لآيات لكل صبا وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كِانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قلوا ادعوا الذين زعمتم من دون لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَنَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًا أَكَلًّا بل هو الله العزيز الحكيم وَلَا أَرْسَلْنَكَ إِنَّا فَتَنَّ نَاسًا بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا وَعْدٌ إِنْ صادقين قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدرون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ يرجع بعضهم إلى بعضين القول يقول الذين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناك عن الهدى بعد إذ جاءكم بل, بل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْلَيْدِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَلْنَ دَامَةَ لَمَّا رَأَوْوا الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَانَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 سِنْتُمْ بِهِ كَافِرون وقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْنًا وَأَوْلَىٰ لَنَا وَمَن قل رَبِّي ربي يبسط الرزق لمن يساء ويقدر ولكن أكثر الناس لا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ وَم أَموَالُكُمْ وَلَا أَ نادكُمْ بالِالنَّتيِي تُقَرِبكُم دَنزُ الْفَ إِه مَن آمَنَ وَامِن الصَالحَ إل يْمَن آمَنَ وَمِنَ صَانِحًا فَأُنَائِكَ لَهُم جَزَاءُ الظَّرْف بِمَامِرُوه وَغم وَهُمْ فِيغُنُ فَرَاتِ آ وَالَّذِينَ يَسْحَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَنُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثَمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَيْ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دونهم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُ هُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضراء فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضراء ونقول للذين ظلموا ذوكم وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ضَلَمُوا وَذُوقُوا عَدَّابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَوَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا أَعْتَيْنَاهُمْ كُتُبَ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِنَ آيَاتِنَا فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا أرضا تَقومُ لِلَّهِ بَثْنًا وَفُرَادًا هَتَمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَعَ بَصَائِرِ بِكُم مِّن جنة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 وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطن وما يعيد قل إن ظللت فإنما أظل على نفسي وإن اهتديت فبما يعيد إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان عند قريب وقالوا آمنا به وان لنا لهم متن اوش من مكان بعيد وقد كفروا بجيم القاب وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا يَفُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ كماَمَا فَلَ بِأَشهكٍ مِنْ قَبللوا إنِ النَّهُم كَلَنُ فيِي شَك مريب